فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال نب أن يعليم الخبير إن توبا إلى هو جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا ay yubdilahu azwajan khayran min kunna muslimat muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin بات وابكى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلهم نشداد لا يعصون الله ما امرهم لا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 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لنا إن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 فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ وَقِيلَ ادْخُلِ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَتْ إذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِي لي عندي ذَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمُ ابْنَتُ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فرجها فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَت بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَت مِنَ الْقَانِتِينَ الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم